بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الاصدار آملين أن ينال القبول والآن نترككم مع هذه المادة